بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ملعقبة وما أدراك ملعقبة فك رقبة